بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق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 صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هنا يشير المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتقوى به الحديث بالنظر إلى سنده على وجه الإنفراد وما يتقوى به بالنظر إلى مجموع الطرق وأن هذه من الأدلة التي يعرف بها صدق الحديث كذلك هناك أدلة يعرف بها كذب الحديث وأنه باطل قال وكما أن على الحديث أدلة, أدلة يعلم بها أنه صدق كما تقدم وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك وهذا باب واسع ولكنه مثل له ببعض الامثله مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون الذين يضعون الاحاديث ويكذبون وعرفوا بالكذب من اهل البدع والغلو في الفضائل وضعت الكثير من الاحاديث في فضائل الاعمال وفي بعض المسائل بدعوى أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون عليه يقول قائلهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه فوضعوا بعض الحديث في الفضائل في فضائل الأعمال بدعوى أن هذا كذب للدين وكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الجهل إذا كانت النية خالصة هذا دليل على جهله وعلى فرط جهله فإن الكذب في الدين من أعظم الضلال والدين لا يحتاج أن يكذب له ولا يحتاج أن يوضع له وإنما الدين كمله الله عز وجل والقيام بالدين هو بالاستقامة على ما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث يوم عاشوراء مثل ما وضع من الأحاديث في يوم عاشوراء قد ذكر شيخ الإسلام أنه وضعت الكثير من الأحاديث في يوم عاشوراء أحاديث في فضل الحزن فيه والانقطاع إلى الحزن والبكاء وقد يصل الأمر إلى ضرب النفس وقتل النفس كما يدعيه بعض الرافضه الذين يدعون أن هذا يوم حزن يجب أن يحزن فيه المسلم وقابلهم طائفة في الكوفة أيضا يقابلون هذه البدعة بمثلها كما ذكر شيخ الإسلام قال ظهرت في الكوفة طائفتان طائفة رافضة وطائفة ناصبة فالرافضة يضعون الأحاديث في فضل الحزن في ذلك اليوم والنواصب ليست هناك طائفة لها اعتقاد تعرف بالنواصب ولكنهم لما رأوا غلوها هؤلاء في أهل البيت قابلوا البدعة بمثلها وناصبوا أهل البيت العداء وأصبحوا يضعون الأحاديث في فضل الفرح في ذلك اليوم والتوسعه على الأولاد والاكتحال حديث كثيره في فضل يعني إظهار الفرح في هذا اليوم كما يضعه النواصل والكل مخطئ ضال ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذا يوم لا يشرع فيه الحزن ولا الفرح وكل ما يروى فيه من هذه الأحاديث فهو باطل وإنما هو يوم يشرع صيامه كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه للأمة فهذا مثال من الوضع في بعض فضائل الأعمال قال وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا أيضا ما يذكر في بعض فضائل الأعمال من الصلاة وغيرها أن من فعل كذا كان له أجر كذا وكذا نبيا من الأنبياء وهذا يعرف العلماء وضعه لأنه مخالف لأصول الدين فإنه لا يمكن لرجل من عامة الناس أن يعمل بعمل يكون له أجر نبي من الأنبياء لأن الأنبياء لهم منزل وفضل عند الله عز وجل لا يبلغها أحد بعمله وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل فهذه بعض المسائل أو بعض الأشياء التي يعرف بها كذب الحديث قد ذكر الإمام ابن القيم الكثير من العلامات التي يعرف بها وضع الحديث ومنها المبالغة في الأعداد كمن فعل كذا كان له ألف ألف كذا من الحسنة المبالغة في هذه الأمور فهذه الأشياء مما يعرف بها عند المحدثين بل عند أهل العلم حتى الذين ليس لهم دراية بالاحاديث يعرفون أن هذه مخالفة لاصول الدين ولقواعد الشرع قال رحمه الله وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الفعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم نعم هذا مثال أيضا من الوضع في كتب التفسير مثل هذا الحديث الطويل الذي يذكر في فضائل السور سورة سورة كل سورة يذكرون لها شيء من الفضائل وهذا لا يعني أنه, أنه لم تثبت بعض الفضائل لبعض السور على وجه الخصوص لكنهم يروون في هذا الحديث الذي فيه فضائل الاعماء فضائل كل سورة من سور القرآن نعم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 نعم هنا أيضا يشير المصنف رحمه الله إلى بعض كتب التفسير وايضا ينتقد بعض المفسرين فيما كان عندهم من خطأ قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب, حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع شير إلى أن تفسير الثعلبي أن أنه فيه الكثير من هذه المادة من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، ومن إنصافه رحمه الله كما هي طريقته أنه قد ينتقد الكتاب ولا ينتقد المصنف، فهنا فرق بين كتاب الثعلبي وأن فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبين أن صاحبه أن فيه خير ودين. ليس هو من أهل الزندقة والإلحاد وليس هو من ممن يتعمد ذلك لكنه كما وصفه حاطب ليل يعني لا يبالي بما ينقل وهذه مسألة وقع فيها كثير من المؤلفين الذين لا يعتنون في كتبهم ومصنفاتهم بالصحيح وإنما ينقلون كل ما وجدوا فتبقى هذه في الكتب وتكون قد تغلب أحيانا الأحاديث الضعيفة والموضوع على بعض الكتب حتى يقل في الكتاب ما هو صحيح وثابت قال والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكنه هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. وهذا أيضا من النقد الذي مبناه على العلم والإنصاف فيشير إلى أن الواحد كان أبصر من الثعلب بالعربية وبمدلول اللغة لكنه دون صاحبه في سلامه من البدع وهو أبعد عن السلامة واتباع السلف من الثعلب وهذا من الإنصاف إن الشيخ الإسلام عرف بالإنصاف مع العلم طلاع على ما عند الناس مع انصافه وعدله في, في الناس ولهذا وفق الله هذا العالم وأصبح كلامه وكتبه الآن مما يعتد بها ويعتنى به لإنصافه وتجرده ثم ذكر البغوي قال والبغوي تفسيره مختصر من التعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة شير أن البغوي في تفسيره والبغوي صاحب سنة معروف أنه اختصره من التعلبي من تفسير الثعلبي. قال لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعه هذا من حيث الجمله وإلا ايضا حتى في تفسير البغوي هناك من بعض الاراء المبتدعه ومن بعض الاحاديث الضعيفه والموضوعه وقد ينقل احيانا بعض اقوال أهل البدع ولا يرجح ولا يذكر الحق وقد يقع في شيء من التاويل نقلا عن غيره ففيه ما فيه لكنه من حيث الجمله هو اسلم من غيره نعم قال رحمه الله والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علينا الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي نعم ثم ذكر أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة من الأحاديث الكثير الصريحة في الجهر بالبسمله في وجوب الجهر بالبسملة فذكر أن هذه من الموضعات التي اجتملت عليها كتب التفسير وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة هو حديث مشهور ويوجود في كثير من كتب الرافضة وتسرب أيضا إلى كتب أهل السنة قال فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روى في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي هذا في تفسير بعض الآيات كما سياتي امثله لمثل هذا في بعض تفسير الرافضه ومن وافق ومن شبهه من أهل البدع قال رحمه الله تعالى فصل وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحين ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشد وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية ثم ذكر النوع الثاني من سبب الاختلاف التفسير بعد أن ذكر السبب الأول والذي مرجعه إلى النقل ذكر السبب الثاني وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل لأن ذكر أن التفسير يرجع إلى أمرين إما إلى النقل المصدق وإما الى الاستدلال الموثق هذه أصول التفسير كذلك الخطأ يأتي من جهتين إما من جهة النقل وإما من جهة الاستدلال فذكر الخطأ من جهة النقل وهنا بدأ يفصل في الخطأ من جهة الاستدلال قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان إلى أن هذا السبب أكثر ما يوجد منه في كتب التفسير مرجعه إلى التفسير التي جاءت بعد عصر الصحابة والتابعين ثم قال إن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين يعني التفسير التي يوجد فيها كلام الصحابة والتابعين صرفا كما هي الكتب التي تعنى بنقل كلامهم لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين ثم عدد جملة من الأئمة من المفسرين منهم من بلغنا تفسيره ومنهم ما فقد تفسيره كتفسير الإمام أحمد وإسحاق بن رهوية وكذلك بعض أهل العلم ومنهم من نقل تفسيره يعني في كتاب مستقل ومنهم ما نقلت مادة من كلامه في كتب التفسير لكنه يشير إلى أن هؤلاء الأئمة الذين كانوا يعتنون بنقل كلام الصحابة والتابعين خلت تفاسيرهم من هذه الأخطاء أو أنها قلت أو لا تكاد تذكر بالنسبة إلى التفاسير التي جاءت بعدهم نعم قال رحمه الله أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوق أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به نعم بعد أن ذكر أن الخطأ يأتي من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم ذكر هاتين الجهتين أحدهما أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفاضل القرآن عليها. قوم اعتقدوا معاني ثم حمل الفاضل القرآن عليها. هذا النوع الأول والنوع الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسود أن يريده بكلامه. أنهم يفسرون القرآن ببعض ما يريد بكلامه. من كان من الناطقين بلغة العرب في من مرجعوا في التفسير نظر في لغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وهو رب العالمين والمنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمخاطب به وهذا خطأ كبير نبه عليه بعض المفسرين المتقدمين كالطبري في أن بعض أخطاء المفسرين أنهم فسروا القرآن بلغة العرب فوقعوا في أخطاء ولهذا كان محققون من أهل العلم في هذا الباب يعتنون بنقل التفسير عن الصحابة وعن التابعين الذي هو متلقى في تفسير القرآن لأنه قد تكون اللفظة لو نظرنا لها من جهه اللغة لها مدلول لكن يكون من جهة الشرع لها مدلول آخر ولهذا تكلم الناس في هذا الباب فهل القرآن والسنة جاءت بتغيير الألفاظ العربية أم لا؟ فذكر شيخ الإسلام أنه لم يحصل في الكتاب والسنة استبدال للمعاني والألفاظ ولكنها قد تقيد مثل أن تكون الصلاة في اللغة الدعاء فتقيد بعبادة مخصوصة أو أن الزكاة النماء لكنها قد تقيد أو أن الحج هو القصد لكنها تأتي هذه المعاني مقيدة القصد إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص فاذا الذي ينظر إلى اللغة قد يقع يعني في تفسير القرآن كما أن هذا أيضا وقع لبعض من يفسر الأحاديث فيفسر بعض ألفاظ الحديث باللغة ولهذا لما لاحظ العلماء يعني شدة الحاجة إلى معرفة تفسير القرآن وتفسير ألفاظ غريب الحديث صنفوا الكتب في التفسير وفي شرح الفاظ الغريب من الأحاديث بل إن العلماء المحققين حتى عندما يذكر المفردة الواحدة في اللغة لا يكتفي بذكرها فقط وإنما يشير إلى ورودها في كل حديث ويشير إلى معنى كل ورود لها في الحديث كما هو ظاهر في النهاية لابن الاثير يقول هذه اللفظه وردت في حديث كذا هي بمعنى كذا وفي حديث كذا بمعنى كذا هذا مما يدل على عناية العلماء بمعرفة غريب الحديث وكذلك في تفسير القرآن فما قالوا أن كلمة الخير أو الشر إذا وردت في القرآن أنه يراد بها كذا وإنما تتبعوا ورودها في كل موطن وبينوا معناه إذا النوع الأول هو أن الذين وقعوا في هذا الخطأ هم قوم اعتقدوا معاني اعتقدوا معاني أو عقائد أو أحكام ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها أنهم قرروا في أنفسهم ثم استدلوا ل... بألفاظ القرآن بما استقر في أنفسهم نعم. قال رحمه الله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 كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق ثم ذكر قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه الألفاظ راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه الفاظ القرآن من الدلالة والبيان وهو أن يستقر لدى الواحد منهم معنى فيغلب عليه دون أن ينظر إلى ما تستحقه هذه الألفاظ من الدلالات فيعطل هذه الدلالات عن معانيها ويحمل النصوص على ما استقر عنده من المعنى والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي يعني نظروا إلى هذا اللفظ ومعناه عند أهل اللغة عند العرب من غير نظر إلى ما يصرح للمتكلم, للمتكلم به وسياق الكلام من غير أن ينظروا إلى معنى هذا في سياق كلام الله عز وجل وسياق الكلام وهذه مسألة مهمة جدا يخطئ فيها كثير من الناس يظن أن الألفاظ لها معاني لكل لفظ معنى واحد ولا يتغير والألفاظ قد تتغير معانيها بدلالة المتكلم وبدلالة السياق فإذا جاء الأمر من الله ليس كالأمر من غيره وإذا جاء النهي من الله ليس كالنهي من غيره بل ذكر العلماء أن حتى بعض الألفاظ وبعض المعاني إذا جاءت في كلام الله عز وجل مثل لعل وعسى في كلام الله أنه متحققه وفي كلام غير الله عز وجل لا تكونوا كذلك إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن الله فلا يراعون من من المتكلم وما هو سياق الكلام فيحصل الخطا من هذه الجهه قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة أي يخطئ الصنف الثاني في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة لأنه قد يكون له معنى دل عليه الشر كما يغلط في ذلك الذين قبلهم يغلطون في حمل هذه الألفاظ أيضا على معاني لم تدل عليها فهم يشتركون في حمل اللفظ على غير معنى لكن هؤلاء ينظرون إلى اللفظ وأولئك ينظرون إلى المعنى قال كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن لأنه استقر في أنفسهم فحمل القرآن عليه، كما يغلط في ذلك الآخرون أيضا في أنهم يحملون اللفظ على معنى لم يدل عليه في الشرع وإنما دلت عليه اللغة. قال وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، يعني نظر الأول إلى المعنى أسبق لأنه أول ما ينظر إلى المعنى ثم يحمل النص عليه، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، ينظر إلى اللفظ اللغوي وإلى ما دل عليه. نعم. قال رحمه الله والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به تارة تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كل الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدنون قال رحمه الله الأولون صنفان تارة يسربون لفظ القرآن ما ذل عليه وأريد به يعني أن الذين يقررون المعنى أولا ثم يحملون النصوص عليه ينقسمون إلى صنفين تارة يسربون لفظ القرآن ما ذل عليه وأريد به أي يجردونه من المعنى الذي أريد به وتاره يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به يحملونه على معنى لم يرد به فالاول معطل والثاني محرف الذي سلب اللفظ لفظ القران عما دل عليه معطل وهذا ذكره الشيخ الاسلام في المعطلة والمحرفة فالمعطل عطل النصوص عن معانيها والمحرف هو الذي حرف النص عن المعنى الصحيح الى معنى باطل، ولهذا المحرف أشد جرما من المعطل، لأن المعطل عطل النص عن معناه، والمحرف عطله عن معناه وأتى بمعنى آخر جديد. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً. يعني في كلا الحالتين قد يريدون أن ما ما قصدوا من من المعاني التي ينفونها أو يثبتونها أنهم أرادوا الباطل فيكون خطأهم في الدليل والمدلول يكون خطأهم في الدليل والمدلول لأنهم عطلوا الدليل والمدلول الذي هو المعنى أيضا أخطأوا فيه فأخطأوا في الدليل وارتكبوا جريمة في الدليل وكذلك في المدلول وقد يكون حقا يعني المعنى الذي أثبتوه أو نفوه قد يثبتون المعنى الحق وينفون الباطل فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول يكون خطأهم في الدليل مثل أن يثبتوا حقا دلت عليه النصوص الأخرى لكن هذا الدليل لا يدل عليه فيكون قد حققوا المدلول وهو حق لكن هذا الدليل لم يدل عليه فيكون هذا تعطيل للدليل في هذا الالباب والمقصود ان هؤلاء وإن كانوا اشتركوا في اصل واحد في انهم حملوا النصوص على معاني سابقه في أذانهم إلا انهم قد يرتكبون جريمة التعطيل فيعطلون النص وقد يرتكبون جريمة التحريف فيعطلونه عن معناه وياتون بمعنى جديد لم يدل عليه النص نعم قال رحمه الله وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث نعم هو يشير إلى أنه كما أن هذا وقع لبعض المفسرين في تفسير القرآن وقع أيضا لبعض شراح الحديث في تفسير وفي شرح الحديث نعم. قال رحمه الله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلف الأمة وائمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ثم قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدرون يعني جمعوا بين الخطأ في الدليل والمدنون بأن قرروا الباطل ونفوا الحق مستدلين لذلك بالأدلة على وجه التحريف لها فالذين أخطأوا في الدليل والمدنون مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله أي يقررون مسألة ثم يحملون النصوص عليها وهؤلاء هم الذين قال فيهم العلماء أنهم يقررون ثم يستدلون وهذا لا يكاد يسلم من يعني كثير من أهل الهوى أنه يقرر شيئا في نفسه ثم بعد ذلك يبحث في النصوص عما يدل على ما قرر في نفسه فإن وجد نصا محتملا حمله على المعنى الذي اراد وعطل المعنى الآخر وقد يكره النصوص التي يعلم أنها ترد الباطل الذي عنده وقد يرتكب جريمة التحريف لها فهذا شأن كثير من أهل البدع أنهم قرروا الباطل في نفوسهم ثم حملوا النصوص عليه قال يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يستمعون على ضلالك كسلف الأمة وآئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على ارائهم تارة يعني هذا مسلك أهل البدع أنهم خالفوا السلف ثم عمدوا إلى القرآن فتأولوه على ارائهم تارة يتأولونهم ويحرفون معانيه بما يتفق مع ارائهم يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه إما أن يستدلوا للنصوص لا تدل على مذهبهم وإما أن يحرفوا ما خالف مذهبهم وهذه مشكلة يعني كبيرة جدا لا يسلم منها إلا من وفقه الله اتباع الهوى وحقيقة ما مثل بهم شيخ الاسلام من طوائف من أهل البدع هذا الأمر فيهم ظاهر وقد يصل الأمر حتى إلى بعض من ينتسب للأسف للسنة أنه قد يوجد شيء من الهوى عند بعض الناس فإن باب الهوى باب واسع وكل من سبق ذهنه إلى شيء فإنه يظن أنه الحق فيحمله هذا على حمل النصوص على موافقة هذا والهوى له أبواب وهو فنون فقد يكون هوى في مسألة أو في أصل من أصول العقيدة مثل ما تقرر لدى أهل الكلام أن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى قديم ومحدث وأن القديم لا يقبل صفات الحوادث وقالوا هذا هو الدليل على وجود الله وأن كل صفة من صفات الحوادث فالله منزه عنها ثم قالوا أن هذه الصفات حوادث وأعراض فالله منزه عنها تقرر لهم هذا الأصل ثم ما تركوا آية في كتاب الله عز وجل تدل على إثبات الصفات إلا وقد حرفوها عن مدرولها بناء على هذا الأصل الفاسد بل لم يسلم من هذا حتى بعض من ينتسب للسنة ممن تأثر ببعض أهل الكلام في كتابه في التفسير فتجد أنه إذا مرت به آية في الصفات يقول وهذه الآية على غير ظاهرها ثم اختلف أهل التاويل في تفسيرها على أقوال فيأتي بأقوال أهل البدع في تفسير الصفات على غير ما دلت عليه وهذا يكون من الاخطاء العامة التي تجري على هذا المصنف من بداية كتابه إلى نهايته وهو على هذا الطريق ولهذا يعرف تعرف هذه الكتب بمجرد أن تفتح هذا الكتاب من كتب التفسير على أي آية من آيات الصفات فستجد التأويل والتحريف لأن هذا المسلك متقرر لهم متقرر عندها وهكذا ما قيل عند هؤلاء أيضا يقال عند الفلاسفة الذين يقولون أن أخص صفات الله عز وجل أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط غير مركب وأن كل صفة إذا أضيفت إلى الله بل كل فعل فانه يدل على التركيب فقالوا هو معطل عن الأفعال والصفات بل قالوا إنه لم يخلق وإنما تحرك العالم حركة عشقية للتشبه به فهو علة للعالم وليس بخالق ولهذا يؤولون كل آية تدل على أن الله خلق أو فعل وكل آية تدل على أن الله متصف بصفه وهكذا ما قيل في حق هؤلاء يقال في حق الخوارج عندما تمر الآيات في الوعد فإنهم يفسرونها ويتأولونها على عقيدتنا الفاسده أن مرتكب الكبيره أنه خالد مخلد في النار ولهذا عطلوا كما ذكر الشيخ الإسلام عطلوا كل الأحاديث والنصوص في الشفاعة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الأمة لأنها تخالف اصلا وكذلك ما قيل في هؤلاء يقال أيضا في المعتزلة جريا على تقرير أصولهم الخمسة كما مثل المصنف هنا. وكذلك ما قيل في هؤلاء يقال في المرجئة ايضا جريا على عقيدتهم أن العمل هو خارج عن ماهيه الإيمان وتأويل كل النصوص التي دلت على أن الأعمال من الإيمان يتأولونها بما يعطل هذه النصوص عن دلالتها الصحيحة هذا باب من أبواب الهوى وهو أن يتقرر لدى المصنف في التفسير أو في الحديث عقيدة ثم يحمل النصوص عليها فيكون شأنهم كما قال العلماء يقرر ثم يستدل والهوى أيضا أبوابه واسعة فمن الهوى أيضا اتباع الهوى في تقليد عالم أو مذهب من المذاهب كما حصل لبعض المتعصب من أصحاب الأئمة الأربعة الذين يتعصبون لهم وإن كان الأئمة الأربعة بريئون من هذا التعصب لكن بعض المتأخرين يتعصب، فإذا وجد قولا أو وجد آية أو حديثا يخالف المذهب فيتأول هذه الآية والحديث بما يوافق المذهب وكذلك من يتعصب لشيخه على وجه الخصوص فتجد أنه يتأول النص بما يوافق ما تلقى من شيخه ولهذا بعض المفسرين ما استطاع أن يتخلص من الشبهات التي تلقى من شيوخه بل أئمة كبار ما استطاع التخلص من بعض الأخطاء التي حصلت لهم عند التلقي ويصل الأمر للتعصب أيضا إلى مسألة معينة يقررها إنسان في نفسه فيحمل النصوص عليها فكلما وجد شيئا مما يشهد لهذه المسألة قرره وهو في المسائل الأخرى كالمعرض عن الشرع وعن الأدلة في المسائل الأخرى وكذلك من غلب عليه مسلك الشدة في الدين فتجد أنه يحب أن يقرأ وأن يتكلم في النصوص التي فيها شدة في موطن الشدة ويكاد يعرض بل يعرض عن النصوص التي في الرفق وفي اللين وهكذا الذي يغلب عليه اللين دون مراعاة الجانب الآخر فهو يقرر هذه النصوص ويكاد يعرض عن النصوص الأخرى والدين جاء بهذا وهذا جاء بهذا وهذا الشدة في موطنها واللين في موطنه وكل مسألة من هذه المسائل لها تفصيل حتى إن بعض المسائل المشهورة الآن التي تسود بين الناس مثل التحذير من أهل البدع والشده عليهم وهجر المبتدع وغيبة المبتدع ينكرها بعض الناس ويستدلها بنصوص في تحريم الغيبة والنميمة والرفق في الدين ويعطل هذه النصوص التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة ويأتي الآخر الذي لا يكاد يعرف من موقف السلف من المخالفين إلا الشدة والهجر فيقرر هذه المسألة ويكاد ينكر النصوص في الرفق بل إنه يكره أن يسمع أو أن يوقف على هذه النصوص ويكون هذا من اتباع الهوى أن هذا غلب عليه شيء فهو يستدل ويقرر هذا الشيء ويعرض عن الجانب الآخر وكذلك قد يكون الهوى من جهة أن نشأ في بلد، فتجد أن الرجل ينشأ في بلد، فيتعصب لأهل بلده، أو أنه يكون له علاقة بعالم، فيتعصب لذلك العالم، أو أنه يسيء اليه أحد العلماء أو ينبه لخطأ، فيحمله هذا على بغض ما عند هذا العالم، وقد يرد الحق الذي عنده. فالهوى بابه واسع، ولو جمع كتاب. هي مجلد ضخم لربما لم يستوعب فنون الهوى التي وجدت في الناس لكن من عرف الناس وعرف أحوالهم يعلم ما وقع في كثير من الناس من اتباع الهوى وما أفضى الهوى بأصحابه إلى أن بعض أصحاب الهوى يترك الحق الذي يعلم الدليل الدال عليه لمجرد ما تقرر في نفسه من هذا الأمر وبعض الناس قد يكون هواف في مسألة معينة تجد أنه يتكلم فيها الليل والنهار ويشغل وقته بها ولا يكاد يتكلم في مسألة أخرى وكأن الدين معلق على هذه المسألة وهذا من اتباع الهوى الواجب على أهل العلم أن يقوموا بدين الله يقرروا الحق في كل مسألة ويردوا الباطل في كل موطن بل إن بعض الناس له هوى في الرد على طائفة من أهل البدع فتجد أنه يشغل نفسه بالرد على طائفة من أهل البدع لا يكان يتكلم إلا في الرد على هؤلاء فهذا إذا كان لهذا مقتضى في الشرع وله رسوخ في العلم في الرد على هذه الطائفة فهذا يرجى له خير وأما إذا كان اشتغاله بهذا من غير مبرر شرعي وإنما لأن هذا الأمر يسهل عليه دون غيره في العلم لهوى في النفس فيشتغل بما يسهل عليه ويترك ما قد يعني يجد في نفسه مشقه في العمل فيه أو أن لهوى في نفسه أو من أجل ما أكسبه الرد على هؤلاء من خصوم دنيويه بينه وبينهم فكأنه يثأر لنفسه في كل موطن فهذا من اتباع الهوى فالمقصود أن الهوى يعني دخل على كثير من الناس وإن كان دخوله على هؤلاء من رؤوس أهل البدع ظاهر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بل إن الهوى احيانا يدخل على أصحابه حتى في العبادة فتجد أن بعض الناس قلبه معلق بعباده دون غيرها فتجد بعض الناس ونرى من أمثال هؤلاء في المسجد النبوي وفي غيره يصلي في كل الأوقات حتى أنه يكاد يصلي في وقت النهي وقد يعطل الكثير من السنن والنوافل مثل الأذكار وغيرها وبعضهم قد يغلب عليه قراءة القرآن حتى أنه قد يكون في وقت يشرع له عمل آخر فيترك مثل إجابة المؤذن فتجد أنه لا يقطع القراءة لإجابة المؤذن مع أن الشيخ الإسلام سئل عن هذا فقال أنه يشرع قطع القراءة لإجابة المؤذن ويشرع قطع القراءة إذا كان المقام هنا مقام نافلة مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فيشرع الإنسان يتنفل بين الأذانين تجد بعض الناس يأخذ المصحف ويقرأ الوقت كله وما أن يسلم الإمام إلا ويأخذ المصحف ويقرأ من حفظه أو من المصحف بينما هناك أشياء مشروعة في وقت بعض الناس يغلب عليه الصوم حتى أنه قد يعطل بعض الواجبات أو يرتكب بعض المخالفات فالذي لا يضبط نفسه بالشرع قد يدخل عليه الهوى حتى في عبادته فيكون له هوى في عبادة معينة بعض الناس يغلب عليه الهوى حتى في الدعوة إلى الله فتجد أنه يشتغل بغيره أكثر مما يشتغل بنفسه وقد يكون له خلاص، لكن قد يفضي به الهوى احيانا إلى أن ينشغل بغيره أكثر من اشتغاله بنفسه فالواجب هو ضبط النفس في هذا المقام ولعل الله عز وجل أنه يسر يعني إلقاء يعني محاضرة في هذا الباب لأن باب واسع والشرع جاء بدلالة على الخير والتحذير من الشر والنصوص قد حذرت من اتباع الهوى وهذا الباب كما ذكرت لكم له يعني مسائل وله فروع إذا لم ينبه عليها فانه قد يقع في كثير من الناس دون أن يشعر. لأن مشكلة الهواء أن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري وهو لا يشعر هو في النفس ولهذا كان السلف يخشى كثير منهم على نفسه من الهوى، حتى إن بعضهم كان يقول إني أخشى أن لا أؤجر على الحلم لأن الله حبب إلي الحلم فبعض الناس فيه حلم فيخشى أن لا يؤجر عليه لأن الله حبب إلي هذا الباب من أبواب الخير وهذا من مراقبة النفس أن يراقب الإنسان نفسه كونه يحب الصلاة لما هل هي امتثال أو أن النفس أصبحت يعني ترغب في هذا الأمر لما ترغب فيه لما يقدم هذه العبادة على تلك لما يشتغل بهذا العمل دون ذاك لما يرد على فلان دون فلان لما يؤلف في هذا الباب دون ذاك فالذي لا يضبط نفسه بالشرع ويكون الذي يحمله في كلامه في الدلالة على الخير وفي التحذير من المخالفات وفي الرد على فلان أو فلان وفي التحذير من فلان أو فلان إذا لم يضبط هذا بالشرع والتجرد للحق فإن الإنسان قد يدخل عليه الهوى وهو لا يشعر قال رحمه الله تعالى ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليه الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامعي لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لابن القاسم الزمخشري نعم ثم ذكر أن من هؤلاء الذين يقررون ثم يستجلون فرق كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدريه والمرجئه فإنه يغلب عليهم أو على هذه الفرق أن يقرروا مسائل ثم بعد ذلك يحملون النصوص على ما تقرر لديهم قال وهذا كالمعتزلة مثلا فانه من أعظم الناس كلاما وجدالا لأن لهم جدا في تقرير مذهبهم وقد صنفوا تفاسير على أصولهم ثم مثل لهذه التفاسير بعدة تفاسير لأئمة هؤلاء وللقاضي عبد الجبار والزمخسر ولغيرهم فإن لهم تفاسير على طريقتهم تقرر مذهبهم وتقرر عقيدتهم من خلال التفسير فتكون هذه الكتب هي كالدعاية لعقيدة المعتزلة إذا لم يتنبه لها بعض من يقرأ هذه الكتب نعم. قال رحمه الله فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم هو توحيد الجهميه الذي مضمونه نفي الصفات وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات ثم ذكر أن من مما حمل هؤلاء على الخطأ يعني من أمثال ما حسر المعتجلة تقرير الأصول الخمسة هذه أصول مقدسة معظمه عند المعتزله لا يتخلون عنها ويقررونها بكل ما استطاعوا من قوة وهذه الأصول كما يسمونها التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل أصل من هذه الأصول يخالفون عقيدة اهل السنة وإن وافقهم في بعض الأسماء مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل التوحيد أما المنزل بين المنزلتين فهم يخالفون اهل السنة فيها لفظا ومعنى ليس من أصول الدين المنزل بين المنزلتين وكذلك إن الوحيد فان فإن فيه تفصيل لأهل العلم أما التوحيد فإنه مما من الأصول المقررة لكن على أي شيء فالتوحيد عندهم هو غاية التعطيل وكذلك العدل كما سيأتي في أنهم اعتقدوا أنه يجب على الله عز وجل العدل فحكموا أنفسهم في أفعال الله عز وجل أنه يفعل ولا يفعل كذلك المنزل بين المنزلتين هي قول محدث في لفظه ومعناه وإنفاذ الوعيد فيه تفصيل والأمر بالمعروف النهي عن المنكر أنه أصل في الدين لكنهم ينزلونه على غير معناه وهذا كما يقول العلماء او قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل التوحيد كلمة حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة حق لكن ما الذي يراد بها عند هؤلاء قال وتوحيدهم هو توحيد الجهميه الذي مضمونه نفي الصفات وعن ذلك قالوا يعني في وصف هذا التوحيد إن الله لا يرى إن الله لا يرى وهو منزه أن يراه المخلوقون أو ترها الأبصار مع أن الأدلة دلت على رؤية المؤمنين لربهم في المحشر وفي الجنة وإن القرآن مخلوق لأنهم يقولون إن الله عز وجل منزه عن صفة الكلام وإنما خلق هذا الكلام في غيره والقرآن بدأ ممن خلقه الله فيه ويقولون ليس فوق العالم ويعطلون علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه ويقولون أنه لا يقوم به علم ولا قدره ولا حياه ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئه ولا صفه من الصفات بناء على اصلهم السابق وهو أن الله عز وجل منزه عن الحوادث وهذه حوادث فيجب أن ينزه القديم عن صفات المخلوقين ثم اخذوا يتاولون نصوص الصفات على هذه الطريقه فعندهم غاية التوحيد هو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته أما المعتزلة الجهمية يعطلونه من الأسماء والصفات وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء مجرد عن الصفات ويعطلون سائر الصفات نعم. قال رحمه الله وأما عدنهم فمن مضمونه أن الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته نعم هذا حقيقة العدل والعدل يعني يطول كلامهم فيه لكن هذا من مضمونه وإلا فالعدل فيقولون إن العدل وصف لله عز وجل في أنه عادل وأنه حكيم ثم نظروا إلى بعض ما دلت عليه النصوص من خلق أفعال الله للعباد فقالوا إذا خلقها وهي من المعاصي ثم عاقب عليها فإن هذا يخالف العدل فيجب أن تؤول ثم قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولهذا قالوا لم يخلق إلا ما أمر به شرعا وأما خلق الله عز وجل للمعاصي ثم حملهم على هذا على انكار خلق الله لأفعال العباد عموما فقالوا إن الله لم يخلقها وإنما هي من جهة العبد فالله خالق للذات والعبد خالق لفعله ولهذا قالوا بإثبات خالقين بناء على هذا الأصل فمضمونه قال أنه لم يشأ جميع الكائنات يعني لم يشأ أن يخلقها ولم تدخل في مشيئته وعندهم إن أعمال العباد من المعاصي ومن غيرها لم تقع بمشيئة الله ولا خلقها كلها وإنما خلق الذوات عندهم ولا هو قادر عليها كلها أنه خلق الهداية والضلال وخلق الطاعة والمعصية بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها أنه ملتزم اصلا واحدا في أن فعل العبد من جهته وهو القادر عليه ولم يريد إلا ما أمر به شرعا ومن هنا اخرجوا اعمال العباد أن تكون داخلة في إرادة الله لأنهم قالوا إن الله عز وجل لا يريد إلا ما أمر به شرعا فكل ما يقع من المعاصي فإنها لم تقع بمشيئة الله فعطلوا الله عز وجل عن القدرة وارادوا تنزيه الله عز وجل في العدل فعطلوه عن القدرة ونسبوه للعجز وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة الله ولون أن كل أفعال العباد لا تقع بمشيئة الله ثم يحملون النصوص على هذا وقد يقع يقرأ بعض من لا يعرف عقيدتهم كلامهم في كتبهم فيظن أنها حق ويحمل هذه الأقوال كما نبه على هذا الشخل الإسلام في أن بعض الناس ينقل أقوالهم وهو لا يعرف مغزى أقوالهم خصوصا الزمغ الذي يدس الاعتزاريات في كلامه وفي تفسيره فيتنقلوا حتى بعض أهل الفضل والعلم وهم لم يتنبهوا إلى دسه هذه الأقوال التي يفسر بها القرآن نعم. قال رحمه الله وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وابي جعفر الطوسي وأمثالهم وليبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم ذكر أنه وفقهم على ذلك متأخر الشيعة لأن متقدم الشيعة مشبهة ومتأخرهم معطلة متقدم الشيعة مشبهة يشبهون الله عز وجل بخلقه ويزعمون أن الله حل في بعض الأئمة ثم المتأخرون منهم كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم من مصنفي الشيعة هم على طريقة المعتزلة في التعطيل قال ولي أبي جعفر أي الطوسي هذا تفسير في هذه الطريقة أما المفيد لا يعرف له تفسير الآن لكن هناك تفسير يسمى تفسير العياشي وقبل التفسير فرات الكوفي و. أما المفيد فله كتب مشهورة، لكنه لا يعرف له تفسير الآن. لكن قد يكون شخص وقف على تفسير له أو مما ينقل في كتب الرافضه عنه. أما الطوسي فله تفسير وهو موجود، وكذلك العياشي والقمي، فهم على طريقة المعتزلة في التعطيل. قال لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية الطوسي. في تقرير تفسيره قال فإن المعتزل ليس لهم ليس فيهم من يقول بذلك يعني بقول الإمامية ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فجمع بين أقوال المعتزلة في التفسير وبين أقوال الإمامية في باب الصحابة والخلافة قال رحمه الله ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجعة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسن تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرف نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع ثم ذكر أن من أصول المعتزلة التي وفقها فيها الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة لأن كل من المعتزلة والخوارج يقولون بأن صاحب الكبيرة أنه خرج من الإيمان ثم المعتزله يقولون في منزل بين المنزلتين والخوارج يقولون خرج إلى الكفر وهم يتفقون على أن أصحاب الكبائر أنهم يخلدون في النار ولهذا يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد فكل ما جاء من الوعيد في العصاه يقولون يجب أن ينفذ فيهم ثم يعطلون نصوص الوعيد فيقولون أن الوعد هو متحقق في حق من لا وعيد له أما في حق من جاء الوعيد فإن الوعيد يغلب الوعد فينفذ في أهل الوعيد الوعيد وينتفي الوعد في حقه ثم من رد عليهم من المرجئة قال إنه إذا اجتمع الوعيد والوعد فالوعد مقدم وإنما يكون الوعيد في حق من لا وعد له فإذا اجتمع في رجل أن له وعد ووعيد فإنه موعود بدخول الجنة ولا يضره تضره الذنوب والمعاصي، وإنما يكون هذا الوعيد في حق من لا إيمان له أما من له إيمان فإنه لا بد أن ينفذ فيه الوعيد فعطلوا نصوص الوعيد كما عطل هؤلاء نصوص الوعد. ثم قالوا وإن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة وبهذا عطلوا نصوص الشفاعة خاصة الشفاعة في خروج أهل الكبائر من النار ولهذا نبه الشيخ الإسلام أن أكثر ما يذكر المصنفون في كتب العقيدة الشفاعة في إخراج الكبائر أهل الكبائر من النار أو أنهم لا يدخلوا النار قال هذا ليس إنكارا لأنواع الشفاعة الأخرى لكن لما اشتهر عن أهل البدع من الخوارج والمعتزله إنكار هذه الشفاعة أصبح الأئمة ينصون عليها وأن الشفاعة في أهل الكبائر حق يقولون لأن هؤلاء يعطلونها فالوعيدية من المعتزله والخوارج يعطلون نصوص الشفاعة خصوصا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين في أهل الكبائر ولا يخرج منهم احدا من النار أيضا يعطلون النصوص في خروج عصاة الموحدين من النار بناء على أصلهم وهذا كما تقدم أنهم يقررون اصلا ثم يحملون النصوص عليه نعم. قال رحمه الله والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من ائمه المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم نعم ثم ذكر قبل ذلك أن هؤلاء الذين تكلموا في الوعيد رد عليهم المرجئه والكرامية والخلابية وأتباعهم فاحسنوا تاره واساءوا أخرى فأحيانا يوفقون للحق وأحيانا يسيئون فيردون البدعة لمثلها ففي ردهم على الوعيدية في وجوب انفاذ الوعيد وأن الوعيد نافذ في كل أحد ردوا عليهم لكنهم جنحوا إلى تعطيل النصوص الوعيد والحق كما قرره الأئمة وذكره الشيخ الإسلام أن نصوص الوعد والوعيد أنها نافذة بشروط فمن كان له وعد فإنه نافذ بشروط وهو أن لا يصدر منه ما يحبط هذا الوعد وهذا العمل وكذلك الوعيد فإنه ينفذ في أهل بشروط بشرط أن لا يصدر منه عمل يكفر الله عز وجل به عنه تلك السيئة ولهذا هو القول الحق في هذه المسألة وإن كان القول المشهور عند أهل السنة وعند طلاب العلم خصوصا المتأخرين أن الوعد نافذ وأن الوعيد يجوز الله عز وجل أن يخلف وعيده وهذا القول خطأ وإنما الصواب ما ذكره الشيخ الإسلام أن الوعد والوعيد أنه ينفذ بشرور لكن بعض الناس لم يتنبه إلى أن أهل الوعيد الذين توعدوا بالنار قد تصدر منهم أعمال فيكفر الله عز وجل عنهم تلك الذنوب التي نزل بها الوعيد فيقال إن الله كفر عنهم بتلك الأعمال ولا يقال أنه أخلف وعيده ويكون هذا من فضل الله وما يتخلف به الوعيد أسباب كثيرة منها التوبة قد يتوب الرجل فتكون له أعمال صالحة ودعاء المسلمين وأهوال القبر وأهوال المحشر وما يصيب الإنسان من المصائب وكل هذه تكفر يكفر الله عز وجل عن المسلم ولا يقال إن الله أخلف وعيدا بل إن الوعيد نافذ بشروطه والوعد نافذ بشروطه وكلام الله كله حق في الوعد والوعيد لكن كثير من الناس لا يتنبه إلى الشروط التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة في أن هذا ينفذ بحق وهذا ينفذ بحق لكن بشروط ثم قالوا المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه أي أنه قرروا في أنفسهم ثم حملوا الفاظ القرآن عليه وهذا في كثير من المسائل يعني حتى من بعض أخطاء من ينتسب للسنة إذا سبق ذهنه إلى تقرير مسألة فإنه لا يكاد أن يتخلص من تقريره لهذه المسألة حتى إن بعض الناس لا يحب أن يطلع على أدلة المخالفين وعلى ما ذكر المخالف له إذا كان المخالف من أهل السنة وقرر قوله بأدلة فإنه يجب الاطلاع على هذه الأقوال ولهذا وفق الله بعض الفقهاء وبعض المحققين في مسائل الفقه فصنفوا الكتب في اختلاف العلماء وفي المسائل الخلافية وعرضوا الأدلة ورجحوا بين الأقوال فهدهم الله عز وجل كثير من الحق الذي لم يهتدي له بعض المتعصب الذي لا يعرف إلا قول شيخه قال وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأن السلف ينظرون في النصوص فيقررون وهؤلاء يقررون ثم يستدلون فليس لهم سلف من الصحابة والتابعين ولا من ائمه المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم لا في رأيهم الباطن الذي قرروه ولا في طريقتهم في التفسير في حمل الفاظ النصوص على ما قرروا في أنفسهم نتوقف عند هذا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين يقول هذا السائل بارك الله فيكم هل تنصحون بكتاب معين في تفسير غريب القرآن؟ هناك كتب مشهورة عند أهل العلم مثل مفردات القرآن للراغب الاصفهاني وإن كان فيه ما فيه من بعض الأخطاء لكن أهل العلم الذين بلغوا هذه الدرجة في العناية بالتفسير العناية بالطلاع على كلام أهل العلم فيه لهم من المعرفة والخبرة ما يستغنون أن يوجهوا في هذا الباب وأما من ليس لهم أهلية في هذا الباب فليس لهم أن يقتحموا هذا الباب إلا بعد أن يتدرجوا في العلم حتى إذا ما وصلوا إلى هذه المرحلة يكون لهم علم عناية ومعرفة وقدرة وأول ما ينبغي أن يعنى به المفسر خصوصا بعد هذه البدع وبعد هذه الأقوال المحتثة التي ذكر الشيخ عسام أن يكون على المام واسع بعقيدة أهل السنة وباقوال المخالفين لأنه إن لم يتنبى لهذا فقد يقع في الخطأ فإذا كان على عناية وعلى معرفة بعقيدة أهل السنة وبكلام المخالفين في دقائق مخالفاتهم خصوصا كتب المعتزلة فإنه يهتدي لكثير من الحق الذي ضل عنه هؤلاء نعم دارة الله فيكم يقول هذا السائل هل من استدل بآية قرآنية على شيء لكن الذي استدل به لا يدل على, على لا يدل عليه هذا الدليل يكون معطلا لا ليس الأمر كذلك لأن العالم قد يستدل بدليل يرى أنه قد دل على هذه المسألة ويكون الواقع أنه مخطئ فليس كل من استدل وأخطئ يقال أنه معطل. لا كثير من أهل العلم استدلوا فأخطئوا في الاستدلال فليس هذا بتعطيل لكن التعطيل هو ما ذكره ولهذا لاحظوا أصل النقد الذي ذكره الشيخ الإسلام ما قال أن بعض الناس أخطأوا في التفسير وإنما ذكر أن من الأخطاء أن بعض الناس يقرر في نفسه شيئا ثم يحمل النصوص عليه أما أهل السنة الذين تجردون للحق وهو ينظر في هذه الآية متجردا من كل هوى وإنما ينظر في دلاله هذه الآية من جهة اللغة ومن جهة الشرع ومن جهة السياق وينظر في كلام أهل العلم ثم يستدل وقد يخطي مع هذا فهذا لا يقال أنه معطل وأما المعطل فهو الذي يعطل النص من دلالته اتباعا للهوى، وأما إذا استدل به بالنص وأخطأ في الاستدلال فهذا كاجتهاد العلماء هو مغفور له بل إنه مأجور على اجتهاده إذا ما سلك المسالك الصحيحة في الاستدلال بارك الله فيكم هذا سائل يقول الطائفة الثانية التي ذكر شيخ الإسلام أنها أخطأت في التفسير من جهة الاستدلال هل خطأهم هو حمل الألفاظ على الحقيقة اللغوية دون الحقيقة الشرعية نعم قد يكون من هذا القبيل أن هؤلاء ينظرون لمجرد الألفاظ اللغوية أو أنه ينظر إلى اللفظ مجردا عن الشياق كما ذكر أو أنه إلى اللفظ مجردا عن دلاله النصوص الأخرى مثل أن يجد في نص نفي شيء مثل نفي الإيمان عن بعض أصحاب المعاصي فيظن أن هذا نفي للأصل في حين أن النصوص الأخرى بينت ما هو الشيء المنفي هنا وهو أن المنفي هنا نفي الكمال لا نفي الأصل فعندما يجد في هذا النص أن الإيمان منفي لا إيمان لمن لا أمانة له فيقول الإيمان من في بأصري عن الخائن فلا ينظر إلى النصوص الأخرى التي دلت على أن لأصحاب المعاصي من الإيمان بقدر ما عندهم من الطاعة فإنه قد يخطئ بارك الله فيكم يقول هذا السائل عندما ذكر شيخ الإسلام أصول المعتزلة لم يفصل القول في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل في ذلك؟ دليل على انهم وافقوا اهل السنه في هذا الأصل معنا ولفظاً؟ لا ليس هذا دليل على موافقته بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الأئمة لأن المعتزله يوافقون الخوارج في الخروج على الإمام وعلى السيف ولهذا هم يوافقون الخوارج في بعض اصولهم ولهذا يحملون النصوص على ما يقرر وما يوافق عقيدتهم في هذا بارك الله فيكم يقول هذا السائل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الثعلبية كان في نفسه ذا خير ودين وفهم البعض أن هذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات فما رأيكم في ذلك أولا ينبغي للناس أن يتنبهوا أن ياتوا بجمله كلمة ويجعلونها أصلا ثم يبنون عليه الولاء والبراء أولا القول منهج الموازنات وكوننا نعقد ولا براء وكوننا نفسر هذه اللفظة بتفسيرات فهذا من الخطأ لأن لا نجد في كتب المتقدمين منهج الموازنات لكن ما الذي يراد بما يسمى بمنهج الموازنات يفسر وينظر يعني عما أراده المتكلم به فإذا كان يراد بالموازنات هو أنه لا يحذر من مبتدع إلا ويذكر ما فيه من الخير فإن هذا خطأ إن هذا خطأ لأن التحذير إنما يقصد به التحذير من المخالف ولا يلزم إذا حذرت من المعتزله مثل ما ذكر شيخ حسام أن يقول فيهم خير لأنهم ردوا على الجهميه وردوا على الفلاسفه لكن في مقام التحذير يحذر منه المخالفه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة وقالت من انكح وذكرت اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فلان فصعلوك مال للا وأما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه فما ذكر الخير الذي فيه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام مقام تحذير فإذا كان يراد بالموازنات هو أن لا يحذر من مخالف إلا ويذكر فيه من الخير ويستدل بعض الناس بأن الله أمر بالعدل والإنصاف الله عز وجل الذي أمر بالعدل والإنصاف هو الذي حذرنا من اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب وعنده الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من قام بالعدل هو الذي حذر من أهل البدع ومن أهل الشر، والعلماء الذين هم أئمة الورع هم الذين حذروا من بعض أهل البدع، بل إن بعضهم حذر من بعض الرواة وهو من أجل الناس في العبادة والسنة، وقال إنه ليس في شيء، يعني في الحديث والرواية، مع أنه قد يكون من أفضل الناس في دينه. في مقام التحذير هنا مقام مقام التحذير من المخالة وإذا كان يراد بمنهج الموازنات هو الظلم والبغي وهو أن في مقام الحكم والفصل بين الناس أن لا نذكر حسنة مثل شيخ الإسلام ولهذا كل طائفة الآن تستدل بقول شيخ الإسلام على ما تريد فمن يقول ما يسمونه هو أنا لا أقر أن نحدث مقالة جديدة ونسمي منهج الموازنات وغيرها وإنما نفصل في المسائل فبعض الناس يقول الموازنات حق الشيخ الإسلام يقررها وها هو يقول في الثعلبي ويقول في الواحد ويقول في فلان وفلان ويأتي الآخر ويقول هذا باطل فالمقصود أنه إذا كان بالموازنات ان كما قلت ان لا نحذر من المخالف إلا ونذكر ما فيه من الخير فهذا خطأ وإذا كان المقصود بالموازنات ان لا نحكم بالناس بين الناس بالعدل وإذا ما سئلنا عن مثل هؤلاء في باب تقرير ما عنده فلان من الخير وما عنده من الشر ليؤخذ ما عنده من الخير ويحذر ما عنده من الشر فإن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم مثال ذلك لو أن رجلا قال ما تقولون في تفسير القرطبي وهو كتاب عظيم فيه خير كثير وفيه مادة علمية غزيرة وفيه أيضا مخالفات وتأويل فإذا كان هنا في مقام الحكم وفي مقام الدراسة العلمية لهذا الكتاب فإن نذكر ما فيه وعليه لأن المقام هنا مقام وصف وحكم وعدل وأما في مقام التحذير بحيث لو جاء طالب صغير نخشى عليه من الضرر في هذا الكتاب وقد لا ينتفع بما فيه من المادة العلميه نقول له لا, لا تقرأ تفسير القرطبي لأن فيه تأويل لاحظوا هنا مقام التحذير وأما في مقام طالب علم متمكن لا يمكن أن نحجبه عن هذا الكتاب ونقول له لا خير فيه ولا تنظر ما في هذا الكتاب فكثير من المسائل فيها تفصيل فيأتي إنسان ويضع مسألة أو يحدث مقاله جديدة ثم يعقد عليها ولا أبراء ويتنازع الناس فيها فالواجب هو ترك الألفاظ المحدثة التي لم يتكلم فيها السلف ولا نحدث خصومة بين الناس بسبب مسألة وإنما نفصل في الكلام إذا سئلنا عنه نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل اعتقاد المعتزلة في, في في أفعال العباد هل هو أن الله خلق أفعال العباد الموافقة للشرع فقط ولم يخلق أفعال العباد المخالفة للشرع أو أن, أو أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد مطلقا المعروف عن المعتزلة أنهم ينكرون خلق الله لأفعال العباد من الخير والشر وإن كان أصل الشبهه عندهم هو أنهم أنكروا خلقه للشر ثم بعد ذلك التزموا في أن الله عز وجل لا يخلق شيئا من أفعال العباد. كثير من الناس لا يفرق بين أصل الشبهه وبين من انتهت ته... إليه المقالة فأصل الشبهه هو كذلك أنهم لما نظروا في أن الله عز وجل يخلق الأعمال الشر فيهم ويريدها أشكل عليهم هذا فالتزموا مذهبا واحدا ولهذا المعتزله في كثير من أصولهم أسلم من الاشاعره في أنهم لا يقعون في التناقض بخلاف الاشاعره فإنهم يقعون في كثير من المسائل في التناقض في مثل مسألة القرآن وفي مسألة القدر وفي غيرها وكسب العبد بينما هؤلاء يلتزمون أصراً واحدا فهؤلاء يقولون أن أعمال العباد كلها ليست مخلوقة لله عز وجل وإن كان أصر الشبه هو إنكار أنه خلق وأراد أعمال الشر منه بارك الله فيكم هذا سؤال عبر الشبكة من الجزائر يقول السائل ما نصيحتكم لمن يشتغل بمشاكل طلبة العلم فيما بينهم وينشرها وما موقفنا من هذه المشاكل الإجمالات سبب الفتنة إذا كان الاشتغال بالمشاكل بين طلاب العلم بالنصيحة وتوجيه طلاب العلم إلى الخير والحق والاشتغال بما يكون فيه مخالف وتوجيه الناس إلى الخير فهذا هو الواجب على الناس وإذا كان الاشتغال بالمشاكل بإثارة الفتن ونقل الكلام الذي يكون سبب لفرقة طلاب العلم والتنازع والتهاجر والتقاطع بينهم فهذا محرم نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين